قال فما اعددت لها ما اعددت لها قال ما اعددت لها كثير عمل غير اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت انت مع من احببت كلهم يسالون عن الساعه منهم من عمل حسابات على احرف القران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 ان ينتهي العالم ان ينتهي الكون ان يفنى البشر ان ينفخ في الصور قبل ذلك يكون هناك علامات فقد جاء اشراطها فقد جاء اشراطها جاءت علاماتها قال عليه الصلاه والسلام اعدد ستا بين يدي الساعه موتي فجعل موته بابي هو وامي علامه على قرب قيام الساعه وقال بعثت انا والساعه كهاتين وقرن بين السبابه والوسطى فجعل بعثته علامه من علامات الساعه الا انه ذكر علامات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 دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ما هي هذه الدابه ما هي صفاتها من اين تخرج ما لونها ما جنسها ماذا تفعل اذا خرجت هل ينفع نفسا ايمانها بعد خروج الدابه هي تكلم الناس بلسان ناطق تكلمهم وقيل تكلمهم اي تجرحهم من الكلم وهو الجرح يقول عليه الصلاه والسلام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 ريحا طيبه تقبل اليهم من الشام تقبل من الشام فتاخذ المؤمنين من اباطهم تدخل من اباطهم برفق وليم تقبض ارواحهم قال عليه الصلاه والسلام حتى لو ان احدكم دخل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 شرار الخلق لا يبالي الله بهم في اي واد هلكوا يتهارجون تهارج الحمر يعني يرتكبون الفواحش بعضهم في بعض لا يستحي احدهم من الاخر يتهارجون تهارج الحمر فعلى هؤلاء تقوم الساعه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 قرن ينفخ به فاذا نفخ فيه اصغى الناس الي فسعق فكان أول من يسعق رجل يليط حوض ابله قد بنى حوضا بجانب البئر